ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لا تركب طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون